الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه اجمعين وصلنا الى باب العمل في التام اقرا العمل فرغنا من باب العمل في باب العمل في التيام الحمد لله والسلام على ركو لله باب العمل في التيام قال حدثني يحيى المالك الناجل انه اكبر هو عبد الله بن من الجو حتى إذا كان في الملبن ندل عبدالله اتيمه صديرا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى الملفقين ثم صلى وحدد من عمالك المالع أن عبدالله مرعا فلا يتيمه إلى الملفقين وصول مالك كيف اتيمه فقال يضغب غربة من وجهه وغربة من يديه ويمتقه <تصفيق> قال مؤلف رحمه الله باب العمل في التيمم يعني كيف يتيمم المصلي وقد ذكرنا من قبل أن التيمم إنما يشرع لعدم الماء ويشرى للعجز عن استعمال الماء ويشرى أيضا لأسباب أخرى منها إذا خاف العطش على محترم أو خشي الهلاك على نفسه إذا استعمل الماء في الطهارة قال عن نافع إن أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر نافع مولى بن عمر ويقال أيضا ابن عمر مولى نافع يقال عبد الله بن عمر مولى نافع ونافع مولى بن عمر يصح هذا وهذا والمولى هو العتيق يعني. الشخص إذا كان رقيقا فعتقه السيد فإنه يكون مولا له يكون حرا لكن يرث منه العتيق لا يرث منه المعتق بالولاء والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق يرث بها المعتق وعصبة المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم كما سيأتي في الفرائض نافع وعبد الله بن عمر أقبلا من الجرف الجرف مزارع قرب المدينة حتى إذا كان بالمربد المربد موضع قريب من المدينة على ميلين يقال له بكسر الميم وسكون الراء ونزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى هذا الحديث موقوف على ابن عمر لكن هو موقوفه الصحيح يعني صح ذلك عن ابن عمر وفيه أنه مسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى وعبد الله بن عمر كان يتئمم على هذا الوجه لكن الذي عليه عامة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنهم كانوا يتئممون هكذا ضربة واحدة للوجه والكفين بدون ضربة أخرى وبدون مسع اليدين إلى المرفقين إنما كان الواحد منهم يمسح وجهه وكفيه إلى كوعيه وأما المرفقان فلا يدخلان في التام. ضربة واحدة للوجه والكفين دل على ذلك حديث عمار ابن ياسر ودل على هذا حديث ابن في السنة وعليه عمل الصحابة إلا ابن عمر وابن عمر كان معروف رضي الله عنه بالشدة وكثرت الاجتهاد في العبادة فكان يفعل أشياء ينكرها عليه أبوه عمر ولذلك قال الشيخ الإسلام تيمية عبد الله بن عمر من أعبد الناس وأبوه أفقه منه عبارة دقيقة جدا و كان يبول حيث بال رسول الله وينزل منزلا إذا علم أن رسول الله نزل فيه, نزل فيه وكان يحمل زجاجة يذهب بها إلى الخلاء فيبول فيه فقال له ابنه عاصم عاصم بن عمر قال يا أبتاه هل أنت أفضل أم رسول الله عبارة عجيبة فكأنه يريد أن يسأله سؤال آخر فقال بر الله صلى الله عليه وسلم قال وعلتني الرحضاء العرق الشديد فقال ألا يكفيك ما كفى رسول الله فما رأيناه يحمل زجاجة يذهب بها إلى الخلاء وكان ابن عمر لما سمعه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عامة عذاب القبر من البول كان يتحاشى البول بالزجاجة فيدخل ذكره فيها أكرم الله السامعين والمجلس ويبول فيها فإذا نتر ذكره استبرأ ورمى وأراق البول الذي في الزجاجة ثم عاد بها مرة أخرى فلما وعظه ابن عاصم هذه الموعظة فقال الحمد لله الذي جعل هدايتي على يد ابن فرمى بالزجاجة وكسره فكان له نوع تعمق في العمل بالسنة وأحيان يفعل أشياء لا يقره عليها الصحابة ولذلك قال أبو جعفر المنصور للإمام مالك يا أبا عبد الله وطئ لنا موطئا جنبه تشديدات بن عمر ورخص بن عباس وعزائي بن مسعود طيب إذن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين خلافا لما هو المشهور من مذهب مالك أن التيمم على ضربتين واحدة للوجه والثانية للأدين مع المرفق لكن الصحيح ما ذكرنا قال وعن ابن عمر أنه كان يتيمم إلى المرفقين وهذا أيضا ثابت عنه وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به قال يضرب ضربه للوجه وضرب بيديه ويمسحه ما إلى المرفقين وهذا هو المشهور المذهب مالك كما ذكرنا ونحن دائما نعتذر للفقهاء ونذكرهم بالجميل ونثني عليهم بما هم أهله من المنزلة والشرف والرفعة لكن القول الذي قالوا به مما وقع منهم اجتهادا مخالفون بذلك الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نأخذ بما صح عن رسول الله ونعتذر للأئمة رحمة الله يعني قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالها حتى تعرضها على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة حجرة التي دفن فيها رسول الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما دفن في حجرة عائش ولم يدفن في المس قال ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول قال كلام غير الرسول يعرض على كلام الرسول فإن وافقه أخذ به وإن خالفه رد عليه كائنا ما كان والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم فاضربوا الجدارة بقولي المخالف الأخبارة هذا التعظيم الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم قال وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصد ذلك اطلبوه اطلبوا الكتاب والسنة دعوا قولي وكان ينهى عن كتابة أقوالي وكان ينهى عن ذلك ناعي شديد حتى كان يقول للخلال يا خلال ماذا تكتب فيقول أكتب حديث رسول الله فينصرف عنه ثم يخاطب آخر ماذا تكتب؟ قال أكتب حديث رسول الله فيدعوه ثم يقول لآخر ماذا تكتب؟ يقول أكتب ما تكلمت به وما أفتيت به فيقول إن كنت كتبت قولي فقد كتبت عن ليس بمعصوم أمح ما كتبته عنه أمح ما كثبت عنه فأخشى إن طال بك الزمان أن تعالض بقولي قول رسول الله أمسى فهذا من ديانتهم ورأيهم رحم الله أئمتنا أجمعين باب تيمم الجنوب نعم نعم إلا على الآقد الهدوء وهو لا يعتذ حتى يأتي الماء قال بذلك فرجه وما أصاره من ذلك هذا ثم يتيمم صديقاً طيباً كما أمره الله وثم يناير عظيم ينوي أراد أن يتيمم فلم يجد كراباً إلا كراباً سبقاً هل يتيمم الصباح؟ وهل تكره الصلاة بالسباح قال مالك لباس الصلاة بالسباح ويتيمم منها لأن الله تعالى قال فتيمم صريلا طيبا فكل ما كان صريلا فهو يتيمم به سباحا كان أويرا نعم قال باب تيمم الجنوب الجنوب يعني الذي أصبته جناب يتيمم كما يتيمم غيره إلا أن الجنب تيممه يرفع الحدث الأكبر ويرفع الحدث الأصغر يعني الجنب يكفيه التيمم لطهارته طيب وأما غيره فإنه يتيمم فالتيمم كما أنه يشرع للمحدث حدثا أصغر كذلك يشرع للمحدث حدثا أكبر سواء كان جنابه المحدث أو كان حيض يعني حتى المرأة حيض فإنها إذا لم تجد ماء وانقطع دم حيضها ولم تجد ماء تتيمم وليس لها تؤخر الصلاة حتى تجد الماء إذا انقطع الدم ورأت القصة البيضاء أو الجفوف وتيقنت الطهر فإنها تنظر في الماء فإن وجدت ماء اغتسلت وصلت فإذا لم تجد ماء وأدركها الوقت فإنها تتيمم وتصل والجنوب كذلك بشرط الله يجد ماء أو يقوم به عذر يمنعه من استعمال الماء والإمام مالك عقد هذا الباب لأنه حفظ عن عمر أنه أنكر تيمم الجنوب وأن الجنوب لا يتيمر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وإن كان من فقهاء الصحابة إلا أنه قد يخفى على الكبير في العلم بعض العلم وليس أحد أحاط بالعلم كلي قال وعن عبد الرحمن بن حرملة روى بإسناده عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد من المسيب عن الرجل الجنوبي يتيمم ثم يدرك الماء فقال سعيد ان أدرك الماء أو قال إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل هذا الأثر من قول سعيد فهو ليس مرفوعا بل هو موقوف لكنه موقوف حسن ويستفاد منه أن سعيد رحمه الله كان يرى أن الشخص إذا تيمم لعدم الماء ثم وجد الماء بعد الصلاة أنه يغتسل لما يستقبل نعم وأما صلاته التي صلى بذلك التيمم فهي صحيحة يبقى السؤال إذا جاء الماء وهو في الصلاة يعني إنسان يتيمم بناء عن موية قاطعة وما في موية عند الجيران وما في موية للبيع فخشي خروج الوقت فصلى بالتيم وفي أثناء الصلاة الماسورة شخت وجابت مور الآن حضر الماء وين في أثناء الصلاة فهل يقطع الصلاة ويغتسل ويصلي أم يستمر في صلاته المشهور من مذهب مالك أنه يتماد في صلاته ورؤية الماء في أثناء الصلاة لا تبطل عليه التيمم ولا الصلاة وقال بعض العلماء بل بطل الصلاة هو لأن التيمم كان مشروعا له قبل رؤية الماء فلما رأى الماء وحضر الماء فإن ذلك التيمم يبطل فالعلماء على قولين في المسألة منهم من أبطل الصلاة ومنهم من صحح الصلاة واختر الإمام بن القيم صحة الصلاة ومشى على مذهب مالك رحمه الله وهذه مسألة مبنية على خلاف أصولي وهو استصحاب في موطن النزاع والصحيح أن الإجماع لا يستصحف في موطن النزاع وبالتالي فتبطل صلاته ويلزمه الخروج منها والاغتسال ثم الوضوء والصلاة هذا هو القول الراجع طيب و قال وسئل مالك قال مالك فيمن احتلم وهو في سفر احتلم معروفا في سفر ولا يقدر على الماء إلا على إلا على قدر الوضوء ولا لا حتى يأتي الماء قال يغسل بذلك الماء فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله عنده موية إنسان في سفر وأجنب عنده موية في سفر واحتلم وبعين الموية دي ما, بتغ... ما بتكفير الغسل وما بيحتاج لها لأنه ما بيعطش لا من يصل بيته وما بتكفير الغسل والوضو ما مشروع إنسان إذا عليه وجنبه ما بيتوضع كثير من الناس الليلة يقول لك أنا عيان ما أقدر أغتسل ممكن يتوضى أصلي لا لا لا إما الغسل وإما التهم ما في شيء يسمى الوضو بالنسبة للزول الجنوب الجنوب لا يتوضى إنما يغتسل أو يتهم فهنا الماء لا يحتاج إليه ولا يكفيه لغسله حتى يتطهر به ماذا يفعل به؟ مالك قال يغسل به الفرج وما حوله ليزيل بذلك الأدى ثم يتيمم سعيدا طيبا كما أمره الله وكلام واضح وهو محل اتفاق ولا إشكال فيه وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يترابا إلا تراب سبخة هل يتيمم بالسباخ وهل تكره الصلاة في السباخ قال مالك لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها لأن الله تبارك وتعالى يقول فتيمم صعيدا طيبا فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره هذه أيضا مسألة فيها نزاع ولذلك الإمام مالك سألوا فيها ولعل من سأله في هذه المسألة قد بقول الشافر الشافعي رحمه الله يقول الوطى أكسام كل أرض لا تنبت لا يجوز التيمم عليها السباق يعني الأرض الملاحة تعرفوا الملاحة إلا زلجة مشبر سودان ملاحة ضفاف البحار المالحة والأرض التي هي لا تنبت كلأ ولا عشو يقول لك أرض ملاح فالإمام الشافعي ما يرى الصلاة في الأرض السبخة يقول لي أن الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا وقال الصعيد الطيب هو الأرض المنبتة ويستجل بقوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكينا فيقول الأرض الطيبة المأمور بالتيمم عليها فتيمموه صعيدا طيبا الطيب هنا إيش الأرض المنبتة والتي لا تنبت لا تنبت فهي خبيثة وبالتالي ما يتيمم عليها المسلم الإمام مالك يريد بهذا الكلام الرد على من منع الصلاة في السباخ ومنع الوضوء التيمم على السباخ فيقول يجوز التيمم على الأرض السبخة ويجوز الصلاة فيها فقوله صعيدا طيبا الصعيد ما صعد فوق الأرض من جنس الأرض من تراب ورمل وحجر وغير ذلك وطيبا يعني طاهرا وليس المراد بالطيب المنبت إنما المراد بالطيب الطاهر فإذا كان شيء من جنس الأرض وطاهر يجوز التيمم عليه يقول الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وإذا كان الرجل في يقيم في بلاد يعني غير منبتة للكلأ فعلى مذهب الشافعي لا بد أن يذهب بعيدا وربما يحتاج إلى سفر ليتيمم ثم يعود وهذا القول فيه حرج وكل قول من أقوال الفقهاء تضمن حرجا فادح على الأمة فليعلم أنه قول ضعيف كيف لأن دين الله ليس فيه حرج ما جعل عليكم في الدين من حرج وحرج نكر في سياق النفي فتعم فدين الله ليس فيه حرج لا قليل ولا كثير ومن ظن بدين الله أن فيه حرجا وفيه مشقة فقد أساء الظن بدين الله ولذلك هذا القول ضييف ولا يعتمد عليه والإمام مالك أوضح ذلك بما فيه كفاية رحمه الله لعلنا نقف عند هذا الحد لأننا قرأنا بابين كاملين ولله الحمد قال رحمه الله نعم لا كون يغسل الأذى ما يلزم أن يكون المني طبعا مثلا مالك المني النجس لكن غسل الأذى حتى على القلب بالطهارة تغسل الأذى لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا اقتسل من الجنابة غسل فرجه وما حوله لكن كونه المني نجس هذا مثلا مالك بلا شك ومثلا بحنيفة أيضا قال نجس لكن خفف فيه ومذهب الشافعي والإمام أحمد أن المن طاهر لأن عائشة كانت تفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كان في مكان يصلي فيه ولو كان نجسا ما أجزأ فيه الفرق قال احتلم رجل ثم قام مع الإقامة هل يدرك الوقت كذا السؤال مفهومي زول بس قريبة لقامة صحة وعليه جناب يتم ويدرك الصلاة لا لأن الوقت هنا لما العلم يقولوا الوقت مش معناها يعني الصلاة صلاة الجماعة يقصد الوقت يعني خشي خروج الوقت يعني الشمس تطلع عليه وفي تفصيل في المسألة ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله في الماردينية وقال الناس بالنسبة للتيمم لأجل الوقت على حالين الناس بنقسم حالين في ذلك يكون صاحي من اول الوقت لكن تهاون حتى بقي مقدار ركعة من الوقت فهذا يدرك الوقت بإيش بالتيمم لأنه تعارض عنده مفسدتان مفسدت خروج الوقت ومفسدت إيش الصلاة بدون طهارة كاملة فيقدم الوقت على الطهارة الكاملة أما ذول انتبه أول مرة بس كده صحة لقى الوقت تفضل منه خمسة دقيقة والشمس تشري هذا معذور بالنوم يغتسل إذا كان الموية دائرة كمان سخينة سخنة ويغتسل ويصلي لأن الوقت في حقه كأنه خرج الآن النبي قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصل لها متى ذكرها وفي رواية فذلك وقته فالعلم قال على رأي ابن تيمي رحمه الله وعليه جماهير العلماء أنه الوقت خش في حقه الآن ويعتبر وقته هذا أداء وليس قضاء صلى رجل مع الإمام وفي ركعة رفع رأسه قبل الإمام مع حكم الصلاة الرفع ظن ان الامام رفع وقال لي جاوا ساجد ارجع اسجد معاهم ما على <تصفيق> الاستلب الطيب يخرج نباتي الى ربي لا مالي علاقه بايش بلايه نخه هنا يستدل بالآية على أن الإنسان إذا كان قلبه طاهرا أورث ذلك عملا صالح وإذا كان قلبه خبيثا فإنه يورثه ايضا المعاصي والكفر والعيذب يكفي إن شاء الله بقية الأسئلة في الدرس القادم لأنه عندنا موعد إن شاء الله وجزاكم الله خيرا ومبارككم